قال إ ن م النابلسي للعلوم الاسلاميه إليك ب ج ذ ع ه ا ل س ا ق ع ل س ي للعلوم ا ل ا ي و ا م ي علي you、yeah. 「こんにちは。<音声> إذا ق و س و ن ه ا ي ق و ل و ن وإن ا ل ل ه ر ب ي للعلوم ا ص ر ا ط م س ت ق ي م ف ا خ ت ل ه I'm s o r r e You'll be an o r p h a